وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها المسلمون فإن من المعلوم للعقلاء أن الناس لا تنتظم حياتهم ولا تأمن سبلهم إلا بحاكم يسوسهم فإن لم يكن لهم حاكم عمت بهم الفوضى واستشرى بهم الجهل وانتشر بينهم العدوان من أجل ذلك كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أن نصب الإمام فرض واجب على المسلمين وهذا بالاتفاق وإجمع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على نصب الإمام قبل الاشتغال بدفنه لأكبر دليل وأعظم حجة على أن هذا الأمر من أهم الواجبات وكان من المسائل التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية أنهم كانوا يرون الطاعة للأمير ذلا فجعلها طاعة لله وقربه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولا يشترط في الطاعة أن يكون الحاكم معينا ممن كان قبله أو مبايعا من الناس بل لو غلب الحاكم الناس على الحكم وجب الطاعة، وهذا بالإجماع يقول ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ونصب الإمام من النعم التي يحمد الله عليها لأن الناس طبعوا على الفوضى وحب التملك والاستئثار فلو لم يكن عليهم سلطان يسوس أمورهم لكانوا كوحوش الغاب يأكل القوي الضعيف وإذا أردت أن تعرف كيف تنتشر الفوضى عند غياب الحكم فتأمل في إشارات المرور كيف تنظم السيف فإذا تعطلت رأيت فوضى عالمة وتناحرا شديدا كل يريد المرور ويرى أن له حقا ويحصل الاختناق الشديد وقد يرتق الأمر إلى السباب والشتام والضرب حتى يجيأ شرطي المرور فيحتاج إلى وقت لتنظيم هذا السير وفك هذا الاشتباك فإذا كان هذا في إشارة مرور فكيف ببلد ينزع فيها السلطان ويضعف فلا سلطان فيها يحكم أمرها وينصف أصحاب الحقوق ويمنع المظالم وينظم أحوال الناس في معايشهم ولأجل كل هذا تجد أنه حين ينتشر الرعب في بلاد لا سلطان لها فرى أن أهل تلك البلاد يتمنون أن يحكمهم حاكم أيا كان ولو كان طاغية على أن يؤمنهم في مساكنهم وينظم حياتهم فإذا تحققت ذلك أيها المسلم علمت شمولية الإسلام ورحمته ودقته فحمدت الله عليه إن وجود الحاكم نعمة عظمى للناس فإن كان برا مطيعا فهو السعادة التامة وإن كان فاجرا فلما يصلح الله به أكثر مما يفسد ويكفي أنه يحقن دماء المسلمين ولذلك قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه سلطان عادل خير من مطر وابل وسلطان غشوم ظلوم خير من فتلة تدوم وتأمل في فقه الصحابة الأطهار وسلف الأمة الأبرار الذين أوتوا العلم والزكاة كيف عرفوا الأمر حق المعرفة فقدروا له قدره قال علي رضي الله عنه وأرضاه لا يصلح الناس إلا أمير بر كان أو فاجر قالوا يا أمير المؤمنين هذا البر فكيف بالفاجر قال إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل ويجاهد به العدو ويجيء به الفيت وتقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله وقال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا لله درهم ما أفقههم وقال الطرطوشي رحمه الله في قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض قال لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم من ظالمه لتواثب الناس بعضهم على بعض ومن تأمل هذه النصوص علم فقه السلف وعلم حكمة الله العظيمة في أن جعل للناس إماما يسوسهم وأوجب عليهم طاعته فكل ذلك يعود عليهم بالمصلحة وحفظ الأنفس والأموال والأعراض ولولا ذلك لم ينتظم لهم حال ولم يستقر لهم قرار فتفسد الأرض ومن عليها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السلطان ظل الله في الأرض من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله قال أهل العلم كما أن الظل يلجأ إليه من الحر والشدة فكذلك السلطان يأوي إليه الضعيف وبه ينتصر المظلوم فإن الظلم له وهج وحر يحرق الأجواب ويضمئ الأكباد فإذا أوى إلى سلطان سكنت نفسه وارتاحت في ظل عدله ومن أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسا الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود والله ما يستقيم الأمر إلا بهم وإن جاروا أو ظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون ولذا فإن من الواجب على الرعية توقير حاكمهم المسلم طاعة لله ورسوله واعترافا بفضله عليهم في تأمين سبلهم ومعايشهم قال صلى الله عليه وسلم من أهان سلطان الله أهانه الله ولما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل الفتن فقالوا يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك فاعقد لواء اجعل لك تنظيم قاعدة فاعقد لواءً يأتيك رجال ما شئت قال مهلا مهلا يا أهل الإسلام فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان فأعزوه من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت رضي الله عنه وأرضاه ما أراد دنيا ولا زاحم عليها كما يفعل الخوارج في هذه العصور وقبل هذه العصور الذين لو عرض عليهم هذا العرض لتسابقوا إليه واغتروا به ورأوه فرصة لتحقيق دنياهم بدمار دنيا غيرهم ودينه ولذلك كلما تجرأ الناس على الحاكم اختل الأمن وتزعزع الهدوء وقديما قيل الملك هيبة كما أنه من تمام توقيره عدم غيبته لأن ذلك مما يحط من قدره ويجرئ الناس عليه فتذهب هيبته من قلوب الرعية فتتحرك الفتن ويهيج الشر وربما أدى ذلك إلى خروج الرعية عليه وتخريب البلاد وإفساد معايش العباد وإن مما يفعله بعض الجهال لقلة ورعهم ودينهم إن أبغضوا حاكما ألصقوا به التهم فجعلوه فاسقا خمارا ماجنا زنديقا دون بينة واضحة ولا سلطان بين وهؤلاء لو راقب الله لما نطقوا بهذا الكلام وقد قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون وقد حدثت في العصور الأولى قصة شبيهة بما يفعله بعض الناس من الطعن في الحكام أو عمال للحكام كالوزراء ربما كان بعضهم أكثر ديانة وحراسة لثغور الإسلام من هؤلاء المتكلمين وذلك أنه لما رجع أهل المدينة من عند يزيد ابن معاوية مشى بعضهم إلى محمد بن علي ابن أبي طالب المشهور بابن الحنفية رضي الله عنه فأرادوا عليه خلع يزيد فأبى عليهم فقال بعضهم إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب فقال لهم ما رأيت منهما تذكرون وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة قالوا فإن ذلك كان منه تصنعا لك أي تمثيلا هذه هي الشبهة التي تطلق دائما حتى في أزماننا هذه من قبل خوارج العصر فقال رحمه الله تعالى قولا حكيما وما الذي خاف مني أو رجع عندي حتى يظهر إلي الفشوع أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر فلئن أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا قالوا إنه عندنا لحق حدثنا فيه الثقات قالوا إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه فقال أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولست من أمركم في شيء واعلم أنه مما ينبغي للسلطان على رعيته الدعاء له وهذا من علامات السني المتبع لهدي نبيه صلوات ربي وسلامه عليه يقول الإمام البربهاري رحمه الله إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام قيل وكيف ذلك يا أبا علي قال متى صيرتها في نفسي لم تجزني يعني لم تتعداني ومتى صيرتها في الإمام عمت فصلاح الإمامي صلاح العباد والبلاد فقبل عبد الله بن المبارك جبهته وقال يا معلم الخير من يحسن هذا غيرك هيا الله ما أعظم فقههم ولا يدعى عليهم لما في ذلك من الشر المستطير وقد جئ للنبي صلى الله عليه وسلم برجل يشرب الخمر فلعنه أحد الصحابة فنهاه قائلا لا تعن الشيطان على أخيك والدعاء على الحاكم إعانة للشيطان عليه قال أبو عثمان الزاهد رحمه الله فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم وإياك أن تدعو عليهم باللعنه. فيزدادوا شرا ويزداد البلاء على المسلمين ولكن ادع لهم بالتوبة فيترك الشر فيرتفع البلاء عن المسلمين وقال معروف الكرخي رحمه الله تعالى من لعن إمامه حرم عدله وينبقي إقامة العذر للسلطان فيما لا يطلع عليه إلا هو فهذا أعظم الفقه وغايته وثق أنه مبتلى بعظائم الأمور وإن رآه الناس في عافية يقول الطرطوشي رحمه الله كان العلماء يقولون أقيم عذر السلطان لانتشار الأمور عليه، وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة، واستئلاف الأعداء، وإرضاء الأولياء، وقلة الناصح، وكثرة التدليس والطمع، ومنما يخطئ به بعض الناس بسبب الأفكار المنحرفة الخارجية، ظنه أنه لمجرد كون الحاكم حاكما أن هذا يبيح عرضه وسبه والكلام عليه. بما لا يجوز ولا يستحسن وكم من الحكام من له فضائل على بلده وأمته أكثر ممن يخاصمونه من أجل الملك والدنيا من أولئك الخوارج الذين تزيوا بزي النساك فيكف الله بالسلطان الدم وتقام الشعائر وتقام الجماعات والجمع ويؤمن السبيل أليس هذا حري بأن يشكر له ومن تأمل بعين البصيرة علم أنه لرب من فتحت بذهاب هذا الحاكم الذي يسوس أمره أبواب الفتن فأورثه ذلك الرضا بسلطانه قال عمار ابن ليث الواسطي قال الفضيل بن عياد رحمه الله ما من نفس تموت أشد علي موتا من أمير المؤمنين هارون ولوددت أن الله زاد من عمري في عمره فكبر ذلك علينا فلما مات هارون وظهرت الفتن قلنا الشيخ كان أعلم بما تكلم والفضيل رحمه الله قال ذلك ديانة لله لم يقل ذلك طمعا في دنيا بل إنه كان من العباد الزهاد وكان يعطيه هارون رحمه الله العطاء والأموال فيرفضه ولا يأخذ منه شيئا وإنما كان قوله هذا دليلا على فقهه وديانته فلا نامت أعين الخوارج فيا أيها المسلمون تحسسوا هذه النعم حين تسيرون آمين في الطريق محفوظة أعراضكم مؤمنة سبلكم موفرة معايشكم وغيركم محروم من ذلك فاشكروا لمن والله الله أمركم ولا تقتروا بالخوارج الذين ينافسون على الحكم من أجل دنياهم ولو تولوكم لافسدوا دينكم ومنعوكم الدنيا وكم من البلاد الإسلامية التي أفسدها الخوارج بزرع القلاقل والفتن لا زالت تئن من الحسرات وفسدت معاش الناس وحل الخوف والرعب في كل طريق فلا يهنأ الناس في عبادة ولا يستمتعون بعيش والخوارج الذين فعلوا كل هذا الفساد يعيشون بين أظهر الكفار ويكتفون بتوجيه الأغبياء لتدمير بلادهم المسلمة فأين زعماء الخوارج من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء مما سكن بين أظهر المشركين ويا طالب الحق يا من تريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وسيرته اعلم أن الكلام في هذا الموضوع الذي يتعلق بجانب السلطان حساس جدا ولكن الكلام فيه ديانة لله وقد كان أجلة أئمة الإسلام يتكلمون فيه ويؤلفون فيه الكتب بعيدا عن الأقراض الدنيوية وما ألفوا ذلك إلا ديانة لله وخوفا على الأمة من الاختلاف المؤدي إلى الهرج والمرج وهو الخلاف على السلطان ولا تقتر بكلام أولئك الخوارج الخونة الذين يشهرون بمن تكلم بهذا الموضوع ويرجفون به بأنه ما قال ذلك إلا مداهنة ورياء بل هو دين وشرع والنوايا عند عالمها سبحانه وتعالى وإنما لكل مرئ ما نوى كما أن الكلام في هذا وبيان فضل السلطان من المرؤة ومن شكر المعروف ولا يرضى المسلم أن يكون له مثل السوء فيسب حاكمه الذي يأكل في صحنه ويعيش في ظله فيكون كالكلب الذي يأكل في الصحن ثم يبول فيه بعد أن ينتهي منه والعجب العجاب أن أكثر من يسب الحكام ويهينهم هو أكثر الناس استفادة من خيرهم وأكلا في صحونهم فلا تعجب إننا في زمن المتناقضات والأمر المحير أن بعض هؤلاء قبل أن تتوحد البلاد على سلطان كان مستضعفا في الأرض لا يقدر على حماية نفسه وأمواله وبساتينه فإذا به لما من الله عليه بالأمن والنعمة في ظل حاكم يرعى له ذلك فإذا به يهدر كما يهدر الجمل الحاقد ويرغى ويزبت ويصيح ويندد نسي هذا الأحمق أنه لو حصل تفكك وضعف في السلطان أن المتضرر الأكبر من هذا الإمثلات هو وأمثاله الذين لا يستطيعون عيشا بين أفواج الأمم المتناحره والوحوش الكاسرة فليت هذا وأمثاله ينظر إلى ماضيه وحاضره فيشكر نعمة الله عليه أنصار موقرا بعد ذلته وقنيا بعد فاقته بسبب أمن السلطان الذي أنعم الله به عليه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله فإن إنكار المنكر من محاسن دين الإسلام وقد امتدح الله سبحانه هذه الأمة بقيامهم به فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولكن ليس الحاكم كغيره في هذا الباب فإن مما أوفق له أهل السنة وظل عنه الخوارج طريقة الإنكار على الحاكم مما لا يفتح باب فتنة وشر على المسلمين وذلك أن ينصح الحاكم سرا فيما صدر عنه من المنكرات ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس لما ينتج عن ذلك من تأليب العامة وإثارة الرعاع وإشعال فتيل الفتنة والإنكار العلني على الحاكم ليس دعب أهل السنة والجماعة بل سبيلهم ومنهجهم جمع قلوب الناس على ولاتهم والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية والأمر بالصبر على ما يصدر من الولاة من استئثار بالمال أو ظلم للعباد مع قيامهم بمناصحة الولاة سرا والتحذير من المنكرات عموما أمام الناس دون تخصيص فاعل كالتحذير من الزنا. والربا والظلم ونحو ذلك بالعموم وقد بينت لنا السنة الغراء كيفية الإنكار على الحاكم وأن يكون ذلك سرًّا دفعًا للمفسده، ومن ذلك ما جاء في الحديث أن عياض بن غنم جلد صاحب دارة حين فتحت فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض ثم مكث ليالي فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه ثم قال هشام لعياض ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس فقال عياض بن غنم يا هشام بن حكيم قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ على سلطان الله فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى ولو أن الدعاة المخلصين أخذوا بهذا الأصل في النصيحة سرا للولاه لأصلح الله لهم الحكام وكان أدعى لإخلاصهم وأنت ترى أن عامة الناس يغضبون إذا نصحوا علنا فكيف بالحاكم وما سد الشارع باب الإنكار العلني على السلطان إلا لما ينتجه ذلك من الفتن والفساد وقد جاء في البخاري ومسلم أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قيل له ألا تدخل على عثمان لتكلمه فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من فتحه. قال أهل العلم مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام. لما يخشى من عاقبة ذلك بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول. ولما فتح الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأنكروا عليه جهرة نشأ عن ذلك قتله. ونمت الفتنة والقتل والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره لليوم. اليوم ومن تعمل هذه النصوص علم أن الإنكار العلني على السلطان مقدمة للخروج عليه وباب من أبواب الفتنة العمياء الصماء وقد خالف بعض الوعاظ والقصاص من مروجي فكر الخوارج في هذا العصر والمتصدرون للدعوات السياسية هذا الأصل في إسرار النصيحة للسلطان فباتوا يهيجون الشباب على الخروج ويزينونه لهم ويحيكون لذلك القصص الملفقة ويتلمسون الروايات الضعيفة لنصرة مذهبهم الخارجي الغالي المتشدد قال ابن عثيمين رحمه الله مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علنا وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك ليس من باب النصيحة في شيء فلا تقترب من يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم أيها المسلمون اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليكم طاعة من ولي أمركم فإياكم وتتبع فكر الخوارج والانحراف عما جاء في نصوص السنة النيرة التي تهدي إلى أقوى من طريق وأوضح سبيل وأنجاه بين يدي الله تعالى وخذوا العلم في هذا الباب الخطير عن أهله فها هي آثار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيديكم فتأملوا بها ولا تحيدوا عنها كانوا رضي الله عنهم يرون طاعة السلطان طاعة لله ولرسوله لم يروا ذلك ذلا ولا ضعفا من أجل ذلك سلم لهم دينهم وطابت لهم معايشهم لما قدم أبو ذر رضي الله عنه على عثمان من الشام وقد بلقه عنه شيء وقف على الباب وقال يا أمير المؤمنين افتح الباب حتى يدخل الناس أتحسبني من قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم أي الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه هم شر الخلق والخليقة والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني ثم استأذنه أن يأتي الربدة فأذن له فأتاها فإذا عبد يأمهم يا فقالوا أبو ذر فنكس العبد فقيل له تقدم فقال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف واحذروا أن يلبس عليكم الخوارج ويقولون لكم أن هذه الأحاديث إنما هي في الولاة والسلاطين العادلين لا بل إنها تشمل الحاكم المسلم البر والفاجر والظالم ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال حذيفة رضي الله عنه قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع فهذا الحديث يبين مع أن كون السلطان ظالما جائرا ومع ذلك أمر المسلم بالسمع والطاعة له وليس معنى هذا أن يطاع الحاكم في معصية الله فلو أمر الناس بمعصية فلا طاعة له لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف وقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلو أمر الناس بأمر محرم فلا يطاع في ذلك كما يجب عليهم بغض مرتكبه من المعاصي وتعجب من أناس تمر بهم هذه النصوص فلا يسمعون ولا يفقهون أعماهم ما في نفوسهم من الفدع والهوى عن فقه النصوص الشرعية وتأمل هذه الآداب المرعية فكيف يوفق مبتدع أفأنت تهدي من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا فما فتئوا يؤلبون الناس على حكامهم حتى أفسدوا القلوب وملؤوها بالحقد والضغينة والغل والحسد والمصيبة أن بعض هؤلاء أصبح رأسا لفكر الخوارج في هذا الزمان وهو قليل البضاعة في العلم نفخت به القنوات الفضائية حتى ظن نفسه عالما وهو خليط من الجهل وما أجدر هذا وأمثاله بقول الراغب الأصفهاني رحمه الله حين قال ولما ترشح قوم للزعامة في العلم بغير استحقاق وأحدثوا بجهلهم بدعا استغروا بها العامة واستجلبوا بها منفعة ورياسة فوجدوا من العامة مساعدة لمشاكلتهم لهم أي مشابهتهم وقرب جوهرهم منهم وفتحوا بذلك طرقا من سده ورفعوا ستورا مسبلة وطلبوا منزلة الخاصة فوصلوا إليها بالوقاحة وبما فيهم من الشرح فبدعوا العلماء وجهلوهم اقتصابا لسلطانهم ومنازعة لمكانهم فأغروا بهم أتباعهم حتى وطئوهم بأضلافهم وأخفافهم فتولد بذلك البوار والجور العام والعار ومن تأمل كلام الراغب وأنزله على خوارج عصرنا رأى أنه لم يغادر منهم موضع إبرة فهاهم يتزعمون رئاسة العلم بلا علم ويحدثون البدع ويتصنعون للحكام حتى يصلوا إلى ما يريدون من الجاه ويستعينون بالفساق من أجل تشويه صورة أهل الحق ويحيكون عليهم القصص الكاذبة والأراجيف الباطلة لتنفير الناس منهم لأنهم يحذرون من فكرهم الباطل هذا واعلموا أيها المسلمون أن غالب من خرج على الحكام وهيج عليهم العوام وأهاج عليهم الفتن ما فعل ذلك إلا من أجل الجاه أو المال وقد يتلبس برباس الدين للاستخفاف بعقول أتباعه من الجهال الذين والوا كل مبتدع وأبغضوا كل صاحب سنة ولو تأملت في خوارج العصر لرأيت أن ولائهم للحاكم مرتبط بالجاه والمال والدنيا فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذاهم هم يسخطون ومن كان هذا حاله فهو مخذول متوعد بما يسوءه على لسان الصابق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالثلاة أي بالصحراء يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق والعجيب أن بعض زعماء الخوارج في عصرنا لما أعطي من الدنيا بدأ يتكلم بكلام الأخيار بل وصل كلامه في مدح الحكام حدا لم يتكلم به من يحبهم أشد الحكم وبعضهم بدأ ينكر أفعال أتباعه الذين يقومون بعمل التفجيرات وترويع الآمنين وسفك دماء المسلمين وأشرطته مليئة بالحث على الهياجان والخروج والمصيبة أن بعض الحمقاء لا زال يمجد هؤلاء ويقدمهم وقد انكشف حالهم لكل مبصر وقد افتضح أمرهم من كثرة خروجهم في القنوات الفضائية وبان جهلهم للناس وتخبطهم لأنهم تقحموا بابا لا قدرة لهم بدخوله وليتهم يصدقون فيما يتكلمون به بل إن كلامهم له ألف وجه وألف معنى وبدأوا يستعملون التقيه ولا أعجب من رجل يستنكر أفعال التفجير في بلاد التوحيد في بيان أصدره وفي نفس البيان يطالب مزيد من الحريات فأي حريات يطالب بها هذا وأمثاله من مثير الفتن وما دخل هذه التفجيرات بالحريات إذا هل كانت التفجيرات لدنيا أم أن عقول هؤلاء الشباب تلوثت ورأوا أن ذلك دين فسارعوا إلى تطبيقه ولماذا يستقل هذا الظرف السيء ويدخل مدخل السوء فيطالب بالحريات في وقت يطالب فيه أهل الفساد والفسق بالحريات المزعومة فهل هو تأييد لباطلهم عباد الله والعجب من أناس يريدون أن يليهم أمثال عمر بن عبد العزيز وهم قد تركوا أمر الله وأمر رسوله وسارعوا إلى المحرمات وتركوا الواجبات وقد قيل مثل ما تكون يولي عليكم وقال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا فإذا ابتلي الناس بحاكم ظالم فليعلموا أن ذلك بأيديهم ولا يرفعه عنهم إلا التوبة لله رب العالمين قال الحسن البصري رحمه الله اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى ونقم الله لا تلاقى بالسيوف وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب إن نقم الله متى لقيت بالسيف كان السيف أقطع ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة ولقد حددت أن قائلا قال للحجاج إنك تفعل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت فقال أجل إنما أنا نقمة على أهل العراق لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا وتركوا من شرائع نبيهم صلى الله عليه وسلم ما تركوا وقيل إن الحسن سمع رجلا يدعو على الحجاج فقال لا تفعل رحمك الله إنكم من أنفسكم أوتيتم إنما أخافوا إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير وقال رحمه الله تعالى والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه والله ما جاءوا بيوم خير قط ثم تلا قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون هذا واعلموا أنه لم يعهد في تاريخ الأمة الإسلامية أن طائفة خرجت على السلطان فنصروا عليه ومن تأمل قوله صلى الله عليه وسلم السلطان ظل الله في الأرض من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله علم السر في ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الفتن وأن يرزقنا الإخلاص والقبول وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه لا بطرا ولا رياء ولا سمع وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الأثر للإنتاج والتوزيع بالكويت جوال رقم اثنان 01 اثنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته